بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا وَكَفَ بِاللهِ وَكلَ مَا جَعللَ اللَّهُ لِرَجُلم مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْوفِه وَماَا جَعَلَ أَزْواجَكُم الل تُظاهِرونَ مِنْهُ نَّأَُّهَاتِكُمْ وَماَا جَعللَ أَدَعَ أَكُمْ أَبَناءكمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا آباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح في ما اخطأت به ولكن وَمَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم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 فَوْقَكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذَاغَةَ الْأَبْصَارِ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا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 وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَلَوْ دخلت عليهم مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا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 وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّونَ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَن أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا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 مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّن يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيَعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إن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 أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيهن الن بقُأَزواجكَ إن كُتُُ رنَ الحياةَ الدُّنْياَا وَزينَةها فَتَعَنَ أمَدجع كُ وَسَدْح كُ صَاحًا جميلا. وَإِن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين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 إِنِ اتَّقَيْتَ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْ نَغْفِرُ لَكَ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهَ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تَطَهِيرًا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 وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ وَالْحَافِظَاتِ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا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 مِن رِّجَالِكُمْ وَلَكِنَّ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا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 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ياَا أَُّهََّذينَ آمَنوا إِذَا لَكَحتُمُ الْ المُؤْمِنَاتِثُمَّ قَلقتُمُهَُّ مِنْ قَبللِأَ تَمَسُّوهُدَّ فَمَالَكُمْ عَلَيْهَِّ مِنْ عد فَمَا لَكُمْ عَلَيْهَِّ مِنْ عِدة, عدة تَعْتَدّونهاَا فَمَتِعُوهَّ وَسَدْذِفُهُدَّ صَراحًا جَنِيلَ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 وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين Qad alimna maa faradna alayhim fi azwajihim wama mələkət aymānuhum ləkəyla yəkoun əliyik hərəc wəkən Allah gəfūra rəhīmə Turgi mən təşاء minhünnə və təğwi iləyikə mən təşاء və mən abtəgəyət mən mən əzələtə ذالِكَ ادْنَا أَن تَقَرَّ عُيُونُهُمْ وَلا يَحْزَنُنَّ وَيَرْضَوْنَ بِمَا آتَيْتَهُمْ كُلُّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا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 ياأَوهَ الذيينَ آمنوا لاَا تَدخُل بُيوت ن بِ إللاا أي يُقذَنَ لَ إ قع مِن غَيْرَن عظرينَ إهُ وَ إذ دعيتُم فَدخُل وَ إذ دعيتُم فَدخُلُوا فَإذا قعمتُ فَ تَشوا وَلا مستأنسين لحديث İNN ZALİKU M KAN YÜĐZİ النBİY FAYİSTHİYİ MİNKUM WALLAH LA YASTAHİYİ MİN HAKQ WİĞƏ SƏLTMUHUN METAĞAN FASĀLUHUN MİN VORÀI HİJƏB VALİKUM AطHAR LİQLOOBİKUM وَمَا كانََ لَكُم أَن تُؤْذ رَسُول اللهَِّ وَلَا أَ تَنكِح أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْبِهِ أَبَدَ إِ ذَلِكُم كَان ع دَب اللهَّهِ إِن تُبَدُ شيءَيْئ أَو تُخفُوه فَإِن اللهَّه كانََ بِكُلِّ شيءَيء عَليمَا ل جُنَ حَلَيْهِ النَّفِي أَبَائِهَِّ وَلَا أَبنَائِهِن وَلَا إخْوانِهِن وَلَا إخْوانِهَِّ وَل أَبنَاء إخْخواانِهٍ النَّ وَلَ أَبنَاء أَخَوَاتِهَّ وَلَانِسَائِهِن. ولا نسائهم ولا ما ملكت ايمانهم واتقوا الله ان الله كان على كل شيء شهيدا ان الله وملائكته يصلون على النبي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 وَالَّذينَ يُؤذُونَ الْ المُؤمنِنينَ وَالمُؤمِناتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا فَقَِح تَمَل بُتَ نَو وَإِثْمَم مُبين ياأَهَ النَّ بِ يُقُِأَزْواجِكَ وَبَناتِكَ وَنِساءِ المُؤمِنينَ يُدنينَ عَلَيْهِ مِنْ جَلَابِ بِ ذَلِك أَدَنَاأَ يُعرَفْنَ فَلَا يُقذَين وَكَانَ اللهَّهُ غَفُور الرَّحيمَا ل إَّام يتَهِمُنَافِقُونَ والَّذينَ فِي قُلُوبِهِم م رَضُ فِي المدينَةِ لَ نُورَّكَ بِهِم سَُّ لا يجاورونك فِيهَا إِلا قَليلَ ملعونين اينما تقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلو من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسالك الناس عن الساعة قل انما علمها عند الله وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا الله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 يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وَمَ يُطِيع اللهَا وَرَسُ لَهُ فَازَ فَوز عظِيمَا إَّا رَبْنَ الأمَةَ على السماواتِ والالْأَررضِ والجبال فَأَبَينَ أَ يَحمِنهَا وَأَشْفَقنَ مِنْهَا وَحَمَ لَ الإِسان إِهُ كَ نَظَلُومَ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفور